جعله الطلاق بيد الرجل كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية ونحوها من الآيات لأن النساء مزارع وحقول تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض كما قال تعالى نساؤكم حرث لكم ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيه لأنه يراه غير صالح له والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع والمرأة مزرعة أن آلة الازدراء مع الرجل فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لها لا رغبة له فيها لم ينتشر ولم يقم ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها وهي كارهة فتحمل وتلد كما قال أبو كبير الهذلي ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي فدلت الطبيعة والخلقه على أنه فاعل وأنها مفعول به ولذا أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس كما لا يخفى ومن هدي القرآن للتي هي أقوى إباحته تعدد الزوجات إلى أربع وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على واحدة أو ملك يمينه كما قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء منها أن المرأة الواحدة تحيض وتمر وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير ذنب ومنها أن الله أجر العادة بأن الرجال أقل عددا من النساء في أقطار الدنيا وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الزواج فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق فسبحان الحكيم الخبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ومنها أن الإناث كلهن مستعدات للزواج وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء لأن المراه لا عائق لها والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم وجود أزواج فيكون ذلك سببا لضياء الفضيلة وتفش الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح فإن خاف الرجل أن لا يعدل بينهن وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ما ملكت يمينه لأن الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة أما الميل الطبعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر لأنهم فعال وتأثر نفساني لا فعل وهو المراد بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء الآية كما أوضحناه في غير هذا الموضع وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطة الأخرى فهو بين سخطتين دائما وأن هذا ليس من الحكمة فهو كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لم فكاك عنه البتة فيقع بين الرجل وأمه وبينه وبين أبيه وبينه وبين أولاده وبينه وبين زوجته الواحدة فهو أمر عادي ليس له كبير شأن وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى ولو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة أو أن إلى قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا كما هو معروف في الأصول قال في مراقي السعود عاطفا على ما تلغى فيه المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة أو رجح الإصلاح كالأسارة تفدى بما ينفع للنصارى وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغربي ففداء الأسارة مصلحة راجحة ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة فتقدم عليها المصلحة الراجحة أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارة بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارة أو أكثر من المسلمين فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة كما قال في المراقي اخرم مناسبا بمفسد اللزم للحكم وهو غير مرجوح علم وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها ولذلك ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة واجتماع النساء والرجال في البلد الواحد قد يكون سببا لحصول الزنا إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب عزل النساء في محل مستقل عن الرجال وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا فهو تشريع من حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى ليلتنا هذه وسيكون لنا إن شاء الله بقية حديث حول هدي القرآن التي هي أقوم في لقاءات سابقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته